بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه منفك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 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين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 إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إله لآخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر نوم أتواصوا به بل هم قوم طاغون